بيبدأ اللي قسلونا منيه حاجونا 20 كده يعني تزغط في الحجم هنا. شان تزغط في الحجم هنا عشان تقرب ال damaged الـ damaged من بعض. ويحسب كيديه من البلوكتين. خليها قليها قليها قليها. فالفلوكتون ميشن is fully developed in three to six minutes. يعني البلوكتون دقايق إلى ست دقايق من وقت اللي حسب فيه الآن. CONTRACTION OF THE LATER TAB THE WIZEN THE FLOT SHERY TO THE TIME WHEN MACHUOR VARING THE جون بيخطر ريتراكشن كتيره فيس على البروت والبلاد بتقرب الادجز بتاعه من بعض بعد كده البلوك بلوك دي المفروض انها كده في مكانها والا البلوك بلوك هيبس في المجال فلازم يحصل الحاجه الثالثه اللي احنا بنقول عليها البروتلايسيس البلود فلو بقى متعملك وده بدل ما بدا يكسب فيها اللايسلز عشان البلوت فلو يرجع ثاني للنورمال لو القضه دي موجوده كده اسمها في البلوت فلو عمره ما هيبقى طبيعي البليد كل ما تعدي هتيجي على على الفلو دي ويحصل لها في في دي على الفايبرينج سيف بعد عمليه بدأ يقصر الإيليج لازم نستمره بس اليوشا يرجع تاني البلاك حوله زي كان قبل الإنجرير المكانها زي ما كان موجود أرزيزة تينينا يدخيني لمصاب الإنجرية يبدأ تاني الضغط زي المورد بيتقوم من إيه بأن تبشي للمستاذه ده ده anti-floating الميشة يعني احنا خلاص عملنا البلاك فلوشا من البلاك فلوشا من البلاك فلوشا فبتقوم الحاجتين فالجينو لايسز وعملية البيت أهم حاجة هو الجينو لا من الاسم كده فايبرين اللي هو فايبرين ثريدز عملي ولايسيز يعني ايه ديحصل الانزيم المسؤول عن كده حاجه اسمها بلازمين ده بيعمل ديجريديشن للبلاد كلوت هو بروتيوليتيك انزيم بس هو اصلا مش موجود كده في البلازما على طول يعني مش في البلازما بنلاقي حاجه اسمها بلازمين هو نقلي نوت بريزنت ان البلازما في جاي ما اتكلمنا جديد على البوجريشن بتاع قلنا ان هم موجودين ان اكتيف مع بدايه الانج هنا برضه هو بيبقى لكن لا يتعمل له اكتيفيشن لما تبدا الانج هو كمان بيبدا يتعمل له اكتيفيشن عشان زي ما قلنا ان كل البروسس اللي بيعملو بقى هو بيبقى إنزايم اسمه بلاسمنوجين دي الـ in active form التعبه بيبقى موضو كده في البلاسمنوجين او لما يبقى الانجري الاندوسيليا اللي حصل فيه الانجري بيطلع حاجة مها T2 بلاسمنوجين يعني دي اللي تعمل اكتيباشن للبلازمينوجين ثم تحول البلاسمنوجين ده للبلازمين اللي هو الـ active form يبدأ بقى البلاسمن ده يعمل الفايدرين او الـ blood ده الكومبوننت بتاع فهو بالاختصار زي ما انتم شايفين كده احنا شفنا في الكواجليشن كل سيستم له حاجتين لان احنا قلنا كل لازم يبقى تتعمل على قد الفانكشن المطلوبه ولازم بعد كده تقف مفروض ما تبقاش حتى يعني ويزن تايم ورابد وريفيرسابل خلاص <تصفيق> فعشان يحصل ده يبقى كل حاجه موجوده افيفيتد لازم ثاني يتعمل لها لما الانجري يروح او لما الوظيفه بتاعتها تخلص فعشان كده عندنا هنا البلازمينوجين ده اول واحد او, أو البروتين اللي هو دي وبعد كده الالفيتورز بعد كده الانهيبيتورز الالفيتورز دول في حاجات اندوجينس يعني جوه جسمنا وفي حاجات إكسوجيناس. الإنهابيتورز اللي هما البلازمينوجين اكتباتي انهابيتور يعني هيعملوا إنهابيشن للي عملوا خلاص؟ وحاجة اسمها أنتي بلازمين، أنتي يعني أجينيستو بلازمين إنه هو الأكتب فورم بتاع البلازمين نيجي بقى للفلاسمنج اكتيفيتورز عندنا اندوجينس واكسترنال هتقولي طب لو جابنا السؤال ده هنتكلم على الاكتيفيتورز هنيجي تحت كل واحده من دول ونكتب الاكزامبلز بتاعتها يعني هنتجوز على السليم ده الاندوجينس والاكسترنال هنحط فيه الحاجات بتاعها بس من السلايد اللي جايه بكره اللي هو التشو ده اللي بيطلع من الانتيال عرفت في حاجة ثانيه اسمها اليوريناري لازمين له انكتيفيتور من كلمه يوريناري يبقى جاي منين من اليوريناري استراتيجي من التيتين وفي حاجه اسمها كونتاكت او الكونتاكت دول الاكتيفيتور في باث 12 والكالكرين دول بيعملوا في احيانا الار بي سي والجرانيولوسايت برضه تعمل اكتيفيشن بس إذا موستنبول كانت هما الاثنين أولانين دي باختصار عملية الفابرينولايسس دي بتحصل إذنين. ده الاندوسيليم وده الارية اللي حصل فيها الانجريم وبدأت تعمل الايه؟ البلاك فلوت. خلاص؟ هنا الاندوسيليم عمل ريليس لإيه؟ للتيشو بلازمينوجر أكتباتر. أول حاجة هيمسك في البلازمينوجر بعد كده يحويله. البلزمين بقى كده اكتب البلازمين ده هيعمل بريك داون للفايبيرينت ثريدز يحولها للفايبيرينت ديجراديشن برودكت فايبيرينت زي ما احنا عارفين دي اللي هي عمليه التكسير <تصفيق> اللي هو ناتج عمليه التكسير ودي منها انواع كتير ما نقول اساميهم دلوقتي لان ده تيست في اللاب اسمه الـ <تصفيق> الـ <FD -based. تصفيق> دي سن تعمل ريجليزمين من الجليزمين يعمل الديجرديشن اللي هي ماليه فايفن ديجريشن الاف دي بيس دي بتتمطط كده ده تحليل معروف في اللاب بيتبعت للمرضى عندهم حاجات معينه عشان نثبت ان العيانين دول عندهم ميني بيز اسمه الدي اي سي ان شاء الله هنكته بعدين هو الديسينيتد كل بقى فيها ثرومبوس فالبودي ستيل حتى في الوقت ده بيبقى شغال بنفس سواء بس تتعمل لازم يتعمل لها فيبرينو لييسس مع ان اصلا السروم باي دي موجوده اولوفا زبودي فبتبقى كميه الاف دي بيز اللي بتطلع كتيره جدا فاكوردنج للتي بنقول هل ده نورمال ولا اب نورمال فدايما بيبقى بوزيتيف في العيانين اللي عندهم الاف دي بيز بعد كده خلاص البلازمينوجين عمل البلازمين الفار... عمل البريك داون لازم يجي الانهيبيتورز الانهيبيتورز حاجه اسمها انت بلازمينيمسك في عشان يوقفه خلاص العمل الفانكشن بتاعته ومش محتاجين مورجلاند برضه التيشو لازمينه في الاكتيفيتور دول يجي يطلع لهم الانهيبيتور ويمسك فيهم عشان ما يحصلش مور ريليس للتيشو لازمينه الاكتيفيتور بعد ما حصل عمليه الكايمولايزس اللي كان فيها البكتيريا خلاص <تصفيق> بلازم فاكتور سبتين ده بيعمل كروس لينكينج للفايبرين فعشان كده بعملية اللايسس دي بتبقى بتاخد وقت اكتر من عملية الفلون. البروتين اس والبروتين سي هنقول من دلوقتي دول برضه من الحاجات اللي بتعمل الى عملية الفايبرينولايسس البروتين ده بيبقى بروتيوليوتيك انزيم كيبول اوف ذا 8 يبقى البلازمينو ده ممكن يشتغل على ايه الفايبرين <تصفيق> اللي هو بتاع البلط فلوت وعلى الفايبرينوجين اللي هو نورمال بريزنت في البلازما وده صرغ بروتين فممكن يعمل له برده تسربخه ويطلع منه فايبرينوجين <punto> ديجريديشن برودكت ممكن يعمل يكسر فاكتور 5 او فاكتور <متلع> 8 زي ما قولنا النوات الاين اكتب اللي هو البلازمينوجين ويتحول للأكتب فورم وهي اللي تعمل هي اللي لها الاكشن على الفوكينات اللي احنا نعمل اللي هي الفيبرينوجين والفايبرينوفاكتور فاكتور 8. تاني ده مرخص للفايبرينوليبك سيستم انجرد بلاس بيزل اللي سيلز هتطلع البلازمينوجين اكتيبيتور هيحول البلازمينوجين للبلازمين وتتنفس الوقت يطلع الانهيبتور زي عشان وقت ما تخلص الفابرينولايسز ليازم استوب الـ, الـ, الـ, الـ, الـ بعد يمكن يعمل مطلع الفابرين ديجرداشن ده شكل قبل ما يتعمل لها الفابرينولايسز ويانسك و هنا لما تبقى إكسبوز بليه إجازمين و بدأ يعمل ال-Inhibitors Bat-toil Fibrinolysis اللي هما ال-Plasminogen Activator Inhibitor اللي اختصار بتاعه كدا تشو Plasminogen Activator Inhibitor و-Alpha-2 Anti-Plasmin ده أجلست البلازمين و 2 Micro-Blobulin دول هي-Inhibit البلازمين بي حاجة تانية اسمها Trumbin Activated Fibrinolysis Inhibit هو اسم كدا واختصارا بنقول عليه طافي اللي تصرفي الاقتل ده ده ورضو هي-Inhibit عملية الفibrinolysis الفيبرين لما يبدأ يكسله او ديستركشن هيطلع فرائمين. احنا عارفين الفيبرين ده بيبقى بورتين. فيه different chains من الامينو أسد. فبيبدأ البلازمين يشتغل على chain ال ال ال بتاعت ال الامينو أسد دي. according to the site اللي هيبدأ يكسر فيه فبيطلع different fragment. نقون عليها فرائمين. مش هنقفزهم كل واحد يطلع امتى ولا ده ايه بس نعرف اسامهم. يعني فيه fragment X وفيه Y. في دي وفي اي خلاص ده كل واحد هيعتمد على السايد اللي بدا يحصل فيه الدستراكشن والانشن يا الالفا ولا تشين كلهم بنقول عليهم الدي بيس خلاص المور سبيسيفيك هي الدي المور سبيسيفيك الدي عشان كده احيانا في تحليل بنقول عليه الدي دايمر هتلاقوا كده في اللاب اسمه دي دايمر عشان الفراجمنت دي بتاعه الفايبرين او الفايبرينوجين دي بتطلب في العيانين اللي بيدي لهم نزيف وشاكين ان هو سببه الدي اي سي يبقى في الدي اي سي ده عندنا حاجتين يا احنا نعمل الفايبرين ديجراديشن برودكت كلها وده تيست موجود في اللاب او ان احنا نعمل المورس سبيسيفيك اللي هو الدي تايمر بيسمى كده ده المقصود بيه اللي هي طالعه من الفايبرين او الفايبرينوجين وده بيبقى مورس سبيسيفيك للدياجنوستكس يعني ده لو موجود يبقى شور الشخص اللي عنده ده بوزيتيف يبقى عنده دي بقى بنتابع بيه كل شويه نعيد التتر بتاعه لحد ما يوصل تاني للبيز لاين او يبقى الاختصارات اللي هي دي دي ما لناش دعوه بيها لان دول لقوا ان في حاجات برا الجسم في حاجات من الاكسوجينوس بتعمل اكتيبيشن للبلازمينوجين دي الحاجات اللي هي الاكسوجينوس حاجة اسمها ستريفتوكاينيز ده بيجي من البكتيريا من الستريفتوكار واستخدموه دلوقت انه هم يخدوه يعملو بيت السوليوشن لسرومبوس لما حد إيه له جلطات في اول ما بتحصل الجلطة خلاص يا قريدي حصلت فعلى بان لما يشتغل الفيبرينونايسس دايما اللي عنده بسولوجي بيبقى برضو في مشكلة في البسولوجي بتاع الاجل يعني الفيبرينو لييزس ده ممكن يتاخر طبعا عشان يتاخر في حق اريا ميجور زي البرين او الهارت فيحصل ديس للاري اللي كانت سبلايد بالبلاد بيزلز اللي بقى فيه السرومبس ده فلازم العمليه الفيبرينو لييزس عشان كده لما يجي العيان بدري بيقوموا منينو ده لان ده بيكون في خلال 6 ساعات من حدوث الجلطه مش من مش 6 ساعات من اول ما العيان بدا لان هو على بال لما يبدا يشتكي ممكن يكون بعد وقت في بيشنت بتبقى صبوره جدا وتستحمل الالم لدرجه كبيره ممكن يقعد ساعات ويوم كامل ان هو عنده بلوتنج او ترومبوس وما يعرفش مستحمل يعني مفكر ان هو الم بسيط وبعد شويه هيروح وكلام زي كده دي بقى بتتاخد نوستل عشان تبدا تذوب البلات يحصل ايه انتين البلات وبعد كده يدوا ادويه بقى تينهيبت الفورميشن بعد ما حصل فيبرينوليسيس بيبدا بقى الريبير الريبير اللي هو السيلز اللي خلاص حصل لها ديستركشن او ماتت وقت الانجوري زي اونثوسيليوم وساب يحصل لها اه اه اه اه النيو النيو يعني بيطلع حاجه اسمها ده بيجيب الفايبروبلاست والفايبروبلاست تبدا تبني الكونكتيف تيشو وباسكولار عندنا هنا الكلوتنج سيستم او الكوجليشن والفايبرينوليسيز دول لازم يبقوا موجودين خلاص بس هما الاتنين لازم يبقوا موجودين بليميت معين ما ينفعش واحد فيهم يزيد على الثاني لو واحد زاد عن النورمال هيعمل باثولوجي او ان هو هيبقى ان اكتيف او مش موجود برده هيعمل باثولوجي فعشان كده عندنا كلوتنج وعندنا فايبرينوليسيز كل واحده ليها اكتيفيتور وفي نفس الوقت لازم يكون لها دي فدي تجميع للأكتيفاتور بتوع الكواجلاشن ودول الانهيباتور بسيطور الكواجلاشن. ودول الاستيولانت بتوع الفابرينولايسز ودول الانهيباتور. زي ما قلنا احنا عندنا قلتيشو بلاس ميلوجين اكتيفاتور واليورينار بلاس ميلوجين وقلنا الكونتكت سيستن. ده دول الكونتكت اللي هم 12 و 11 والكاليكريه. الانهيبترز، يقولنا البلازمينوجين اكتيبيتور انهيبتورز الأحيانا بتقسم واحد واتنين وثلاثة من المقومت ده نعرف بس إنها البلازمين اكتيبيتور انهيبتورز والانتيبلازمين والألف هو مكروبولن والطافلين ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ بابا اتعبان متفرد تلك ايه اللي هو مش اجازاتش الوقت ده بسهوه بابا اه مريد. ايه انا مفتر اروضي فالكم مش اول لما تكون على طول مشاهدة. الانهيبتور بيستوع الكوكريشن اللي هما البلدين سي ويس وهنقول لهم دي وقتين ان شاء الله. كل اللي هنا ايه؟ دي تجميعا من الفاكريمولايسيس سيستم. الاستيمولات او الاكتوبيت روكتور الكواجوليشن هم كل الكواجوليشن فاكتور ولازم معاهم الفوسفوليبت وطبعا العيدات الكاسية. البراديكاينين والكمبريمينت سيستم مش عايزين ده المفروض يتشارعه بسيطة. البلاد بيزنز نفسه الجاية. كنا كل سنة بنقولهم وايه الباصولوجي اللي بيحصل فيهم او الدزيزز. شا احنا قلنا اصلا الهيموسطيزز ده بيعتمد على البلاد بيزنز والبلادلتس والكواجولي ده مش موجود عندكم في المحاضره نيجي نتكلم على البصاله دي لازم نتكلم على البلط بيزلز والبليتليتس والكوجليشن فطبعا بما ان من الوقت ضيق فشلنا الحته اللي هي مش تبعنا قوي بتاعه البلط بيزلز بقى على ازاي كده احنا عارفين ان البليتليتس دي بتيجي في البن مره منين بس هما زيهم زي كل الهوراتولوجيك سيلز اللي ههم استيم سيل والاستيم سيل تبقى الميجا كاريو سايل فليه الميجا كاريو سايل بتحسط شيدنج الاجزاء منها تقوم تطلع الان؟ الان البرودكشن السيل تبقى في البون مارو بقى استيم سيل بعد كده تبدينا الميجا كاريو سايل بعد كده تطلع الريفن. كل واحدة. واحدة بس من الميجاز. 1 كيروسايت, كيروسايت. ممكن تتجي من 1000-5000 بلايجز. الوقت بتاع الناتراتية ممكن تين دايز. الريقراتية بيبقى عن طريق بروتين اسمه سرومبو بويدر. فكريين الريس و بويدر بتاع الانسرويج. ده أخوه بقى. التاني كان بيطلع من الكدني. ده بيطلع من الكدني والليبر. بس مانلي الليبر. يعني لما تجيء في الام اس كيو اقول ال تي او بيطلع من الكبني ولا من الليفر نختار مين من <تصفيق> الليفر كي بي او بايند الريسبتورز اسمها المايلو بروليفيراتيف كينيا ريسبتور على السرفس بتاع البليت والميجا كاريوسايت يقوم يزود النمبر ويزود الريت بتاع الماتوريشن بتاعته النورمال كاونت من 150000 ل 400000 والشيب بيبقى في النورمال لما يحصل لها اكتيفيشن الشيب بتاعه اللايف وحوالي ثلث البليت بيبقى تراب ان ذا سبرينج كل السلايد دي ممكن تبقى ام اس كيو افتكرني اند بليت دي هتبقى ام اس كيو اللايف سبان الكاونتر الريجوليتر والبرودكشن السايت بتاع البرودكشن بيتس برامج فراجمنتس قلنا من ميجيكال يسيت الاول بيبقى في عندنا الكلوري بوثان ستيم سيل واندر ان نون ستيمولنت بتطلع حاجه اسمها وبعد كده في وجود التي بي او والانترلوكن 311 بتتحول لحاجه اسمها كولوني فورمينج يونت ميجاز فاكرين النظام دايما بعد كده في وجود الجروس فاكتور اللي هو سي اس بتتحول للانثي ميجالكيروسايت <متحدث> تطلع الفيرمنت اللي هي البيسز في رومز ستيج يعني من اول الميجالكيروس ما بيحصلش ديفيجن ديفيجن ان هي تنقسم وتدي خليتين لا يقف خالص الديفيجن بس النيوكليس يحصل لها ملتيبيكيشن او يحصل لها ديفيجن بنقول عليه اندوميتوزيس السيتوبلازم يفضل زي ما هو والنيوكليس هي اللي عماله تنقسم طيب وميقض بواها ايه؟ ما كتبهو نيوكليولاين. لكن السيكتوب واحد بس. عشان كده لما بنبص عن ميجاس في المارو بنلاقي نيوكليلس بتاعتها لوبايتد. يعني ماركي لوبايتد فيها اكتر من لوب واحد. هما ديفرنك نيوكليول وماسكين في بعض. فعشان كده لان هي بتقعد السيكتوب لازم الديفيجن لكن بتكمل نيوكليل الديفيجن في عليه اندو مايطوز. With each nuclear division the cytoplasm mature more with appearance of all platelet features اللي هي الممبرين glycoprotein like والplatelet specific granules والlysosome احنا بنشوف في مش granules هي بقى الmaturation بتاع السيتوبلازم تبدا تظهر في هي membrane الplatelet الممبرين الايه الميجيكايت لما بتبقى ريليس بتبقى كومبليتلي ماتيور لما الفراجمنت دي تطلع من عليها كل الماركرز بتوع الاييت البلويد ستيت دي احنا احنا عندنا كام كروموزوم التوتال بتاعهم 24, 24. فال 24 مش بير ال 24 كروموزوم اونلي لما اقول بير بقت كده 2 ماشي لكن لما اقول بلوي دي اللي هي ال24 كروموسوم بس من غير كلمه دي فهي هنا البلويد ستيت بتاعتها من 2n ممكن توصل ل64 عشان كده جوه السيتوبلازم بنشوف ان في ديفرنت على عدد لوبيوليشن الموجود المفروض كل واحده من دول يبقى فيها 2n مش احنا بنقول بيحصل ان النواكله بيبقى لازم تنزل النواكله دي فيها ايه كروموسومات براف دي العدد من 2n اللي هو 224 او 32 لحد 32 و64n على حسب عدد الانتلاي اللي موجوده جوه الجينكس الريجكت مش احنا عندنا قال مشروع ده مع الدكتور بتاع 23 التوتال ال 64 لما يبقوا 2 ان 46 لما يبقوا 2 ان ف ال 23 دول اللي بنجمع عليهم البلويدي ال دي لما يبقوا 2 ان بضرب 2 في ال ان دي اللي هي ال 23 2 في 23 3 3 وكده فهي حسب عدد النيوكلياي الموجوده حسب عدد الكروموسومات احنا عارفين كل النيوكليوس فيها 2 ان ف لو عندي 4 في ال يعني 8 ان كده فهمتوا دي نيجي فانكشنال بروبرتيكس للبليتلت اول حاجه الممبرين بتاعها الممبرين بتاع, بتاع البليتلت ده فيه حاجه اسمها بليتلت لايك ده بنعتبرها ريسيبتور فبينما قلنا على الار بي سيز عندنا البلد جروبنج وعندنا الـ وعندنا, الـ وعندنا, الـ وعندنا الـ فدي كانت موجودة عالسيرفز بتاع الاربيسيز هنا نفس الفكرة. هي عندها بروتينز معبارة عن كاربوهدريت مع بروتين. فنقول عليها الدايكو بروتينز. دي الدايكو بروتينز دي اللي هي تقدر بخالة البلايتلت تؤدهير لدفرانت بروتينز والصوب انبيسيليم والكولاجين والفيبرينوجين والإيتش آزر. كل واحد له دفرانت بروتينز. البروتينات الموجودة على السيرفز دي. مين ليه? different function of the platelet so for coagulation information بتاع the platelet. ثاني حاجه من بين كل من خلال كل A B كل واحد فيهم ايه او بي فاهمين كده مثلا نقول دلايك بروتين 2 ايه او 2 بي حسب الفنكشن بتاعتها بيبقى نوع البروتين اللي انفولفت في الفنكشن دي السيتوبلازم بقى عباره عن ايه جرانيولز الجرانيولز دي نوعين مهمين جدا حاجه اسمها الدمس جرانيولز وحاجه اسمها الالفا جرانيولز الدمس والالفا جرانيولز دول الكونتنت بتاعتهم مهمه جدا لان دول اللي بيحصل لهم ريليس لما البليتليت يحصل لها اكتيفيشن احنا قلنا بيحصل اد وبعد كده يحصل الريليز رياكشن الريليز رياكشن ده بيبقى دور في ستوج اوف في الكواجلشن فهو ده الريليز اللي هو الريليز بتاع الجرانيولر كونتنت The dense granules, they contain substances that are secreted in response to inflated activation, mainly sylponine and ADP. The slide that is in details. Alpha granules that contain secreted proteins, the platelet, derived the growth factor, which stimulate and wound the healing with fibrin stabilizing factor and other clotting factors. The slide that is contained in alpha granules. In the the short-tax count to take them وفي نفس الوقت البلاتلت كان نستور امانت والثلاثة معشان عملية الايه؟ فوق <تصفيق> ده البلاتلت هنا ده اللي هو الممبرين زي ما احنا شايفين كده في البلازما ممبرين وفي كونتينينج البلات الفوس في إبريت في بقى دين المايكو كوندريا وهنا غلايكوجين غلايكوجين ده حاجة ستوريج عشان البلاتلت الالكترون دمسي جرانيولز او اللي احنا قمنا عليها دمسي جرانيولز فيها الـ ADP وفيها كالسة وفيها سيب جنيل. ودي الالفا جرانيولز فيها الـ Cooperation Factor اللي هما الفيبرينوجين. فاكتور 5 والـ Volumely Brand و الفاكتور لما اقول في الـ MCQA Cooperation Factor اللي موجودة جوالالفا جرانيولز مقصود بيها دول. الـ Fibronogen Factor 5 والـ Factor 16 تمام. لما اتكلم على كل إيه البروتين اللي موجودة جوال ألفا جرانونز يبقى نقول كل دول. لما اقول كواجلشان فاكتور هتختاره بس الكواجلشان فاكتور. البلاد اللي تفصفه لما البلاد اللي مش اكتيفيتد بيبقى له ترتيب يعني لو اوتر لير و انر لير. الحاجات الموجودة في الاوتر لير غير الموجودة في الانر لير. لما بيحصل بريدلت اكتيفيشن بيحصل ري اورينتيشن للممبرين فيقوم اللي جوه هيطلع لبرا فده اللي بيخلي البريدلت وتعمل انها تيجي على السرفس بتاعها وتبدا عمليه السكندري اللي هي الايه الكوجليشن لكن في نورمال كونديشن بيفضل الاسترين اللي بره بره واللي جوه جوه ما يحصلش أول ما أكثر الـ alimentation الممبرين، ويكثر الـ اللي كانت inner site أو ter site، بدأت كده عملية الـ activation with the زي ما قولنا الممبرين في hin وفيه خلستيرول وجلايكوليب وجلايكو بروتين. أهم في الممبرين هم الفوسفوليبت والجلايكو بروتين. بروتين. عشان هم دول الـ receptor. والفوسفوليبت علشان هم دول فور الـ, الـ الدنت سيجنام زي ما قلنا فيها الاي دي بي والاي دي بي والكالسيوم بعد كده سيرتنين والكاتيكولامين والسيلتول بي سيل كتير والجي دي بي والجي تي بي اهم مكونات فيهم هما الـ ATP والكالسيوم والسيرتنين الالفا بقى فيها البليت فاكتور 5 4 اللي هو بتاع الهبرين هبرين انتيجينز والبليت درايف بروس فاكتور ترانسفورمينج بروس فاكتور بيتا وسروموس لينج فاكتور والمونوليجراند والفايبرينوجين بتاكتور 5 وبتا سرومو كروغل كل دي الكونتنت اللي جوه الالفا جراندل الاثنين دول بنحفظ خلاص لان ممكن يبقى شورت اكاونت انت تختاري ايه الكونتنت او ان هو يبقى انت بتكتبي الكونتنت بتاعه الالفا جراندل في الاخر بتاعي دي دور يعني الحاجات الموجوده على السيرفيس بتاع البليتليت عندها الاي بي او زيها زي <تصفيق> ال <R -C. تصفيق> عشان كده لما نيجي ننقل صفائح في, في اللاب بالضبط نعمل زي ما بنعمل لما نيجي ننقل هول بلاد عندها بقى الهيومن بليتليت انتيجين اللي احنا قلنا عليهم ان هم الجلايكوبروتينات اللي هم عددهم من 1 ل 6 وA وB وعليها كمان الHLA بلس 1 يبقى عندها الHLA الB O وعندها الهيومن بليتليت انتيجين اللي هم من 1 ل 6 عشان كده البلويتل دي مهمة جدا في كل عمليات الترامس فيوجن مهمة في ترامس <konuş> زي الكيدنيت لأن دين أماكن اللي عليها الـ HLA مجتر؟ نعم فالفصفلين دي استخدم الترسم من الخضر ياشي من الفاكتر؟ مجتر إيه؟ في التشريح اللي ببعض بص عشان نستفيد من مش احنا قلنا كل بيحصل على الستيج بتاع النيجاتيف تشارج اللي هو الكوسفليت فده الستيج اللي بيحصل عنده عمليه الكواجليشن كلها دي الميكانيزم اللي في الترانسفورميشن اللي احنا خدناها خالص الاول خالص ودي ممكن تبقى شرط اساس اول حاجه بتحصل الـ بعد الانجري بيحصل ادلامس للسبوز كولاجين والساب انسيليوم عن طريق البوم ليبراند فاكتور اول لما بيحصل الادجيشن يبدا الابليز لها اكتيبيشن. اكتيبيشن اللي هو اللي بتحصل في الفوسفوليبيد ويحصل الشيبت تشينجز وبعد كده تطلع الابليز اللي هو الابليز الكونتنت منهم 2 دول يعملوا اكتيفيشن لاذر بليتليتس ناتيجي ويعملوا باثو كونستركشن يكملوا البرايمري Reduce to accumulation of more platelets platelet aggregation and formation of platelet عليه A B 1B في احنا قلنا البنويل برامل ده هو المسؤول عن عملية الايه؟ الاتهيشن. <تصفيق> الاتهيشن <تصفيق> عن طريق البنويل برامل ده. فده البنويل برامل بيمسك في الروسيبتور بتاعته الاس جي بي وان بي. وبالنحلة التانية بيمسك في الصب اندوسيليم عشان يلزق البلاتلت في الصب اندوسيليم. بعد كده اذاكوا رسيبتورز تخلي برضو البلاتلت يحصل ايه تمسك في الاتهي. الكومبليجرام بس مني لما اسال هو جي بي 1 بي الاثنين بي والاثنين اي دول بيمسكوا في الكومبليجرام بس عن لهم رول في عمليه البريد فيجليجيشن ده تاني اللي هي البرايمري دي البليتلت ماشي ماسكه هنا في الصاب انوسيليوم وفي الكلاجل عن طريق الكومبليجرام فاكتور مسكه بعضها اللي هي عن طريق الفايبرينوجين والفايبرينوجين ريسبتورز بعد ما حصل لها الادهيجن بدا يتخان الاكتيفيشن وبدا دي الريليز طلعت الADPI والثرومبكسان دول هيجيبوا البليت الثاني يعمل عشان يحصل لحد ما تعمل دي المفهمه دي يبقى عمليه البرايمري او دي مهمه انتم جمعوها كده من المحاضره الاولانيه ومن المحاضره دي ممكن تبقى شورت كم انفورميشن اوف ريليتد بلوك لو قلنا بقى نجمع الفانكشن بتاعه البلييدلي اول حاجه ان هي عن طريق لو بريت لدي فيها مشكلة في الكون او في الفانشن هيفضل الشخص بعد ما يحصل له انجري هيفضل فيه على بال لما الكونجريشن يشتغل حتى لو الكونجريشن يشتغل في التوقيت ده هيبقى ويك لان احنا قلنا مين اللي بتبدأ عملية السموليشن من الكونجريشن عن طريق الكونجريشن عن طريق الكونجريشن تاني حاجة هي تاني حاجة هي بالفورم فورميشن بروفايد اه ديفرنت اكليشن فاكترز اللي هو فاكتور سين اكتيفيشن والبروسروم بن اكتيفيشن بتطلع حساب السبسيديت البيز كونستركشن والادجيشن والاكليشن زي الاي دي بي الحاجات دي هتعمل بيز كونستركشن وهطلع الكونسنت بتاعه البليتلت وتبدا عمليه الاكليشن بروفايد سيلفيس ميمبرين بروتين تو ابتاش تو وفي نفس الوقت بايند الكولاجين البروتينز اللي على السطح هتعمل الانتجين وهتعمل الاجريجيشن ايه <تصفيق> الحاجات اللي بتعمل اكتيفيشن للبليت عشان تيجي للاري اللي حصل فيها انتري. اول حاجه اللي بيحصل لها يحصل انجري للبلاد بيزت الاي دي من الدمجز اي ار 2 اللي جاي من اكتيفيتد بليت direct as a platelet to the area of injury وبعد كده فاكرين لما قلنا في ابدا عمليه الكاجليشن بالتيشو فاكتور وبعد كده يحصل امبليفيكيشن دول هيعملوا دو المين والسكريشن <تصفيق> <الـضيف تصفيق> والادجيشن والبروفو اجولنت اكتيفيتي السكريشن دي احيانا بنقول عليها هي نفسها الريليز المفروض ان احنا بنكون نعرف ايه نعرف كل واحده من دول وظيفتها ايه ماشي الحاجه الثانيه هي انهي البروتين اللي بيبقى انبولفد يعني عشان تعمل ادجيشن ويتش احنا قلنا من 1 2 في الادجيشن وايه الادجيشن ده بروتين ابورتش استراكشر ان كل جن ولا ساب انتسيليوم ولا فون برانك السيكريشن نعرف يا بتطلع ايه من كل واحده من النانوس الاجريجيشن ايه الحاجات اللي بتعمل اجريجيشن ودايما في الاجريجيشن ده بيبقى تو فيزز انيشال فيز وبعد كده من الاجريجيشن الاولانيه بتبقى ويك والثانيه بتبقى مور بعد كده البروكو ادولنت اكشن طبعا ده في الطبيعي في هذا الوقت احنا مزنوقين جدا فاحنا هناخد نعرف اسميهم وكل واحده من السلايدز اللي جايه هقول لكم ايه اللي المفروض نعرفه في كل دي نيجي اللي هو فيرست بنيدج اد هيجن سب انثيوم وفي الجل اللي تحت ويتش ادير تو ايه المطلوب من هنا الاد ده بيحصل عن طريق مين البروتين اللي اونبول بيت هو جي بي مانج زي الرسمه هنا دي ده الفونولبرانت وده الجي بي اللي هو الجلايكوبروتين وهنا الاذر سب بريليم او الايه المايكروفيبلر جستن حسب الادهيجن بتبدا البليت بيحصل شيب وبيحصل كم نفس الوقت يبدا يبدا ايه عمليه الاجريجيشن بيحصل عن طريق الفايبرينوجين ماشي؟ هو البروتين بتاعه ال Gb2b3a. خلاص؟ يبقى عندنا نعرف إن الادهيجن بيكسر عن طريق ال البروتين الانفولفد هو ال Gb1b. ماشي؟ الادهيجن بيكسر عن طريق الفيبرينوشل. البروتين الانفولفد هو ال Gb2b3a. هي بتطلع سم بوكسين وتطلع الاي دي اللي احنا قلناهم قبل كده وكل الكونتنت بتاع الجرومين يهمنا الاي دي بي السيروتنين والفايبرينوجين والسوبركسان اي دي شايفين حنيات ال-Y-D. دي ال-Blatelette بعد ما اشتغل لها ال- الفيزيك بروكواغلنت يعني دورها في عملية ال- احنا قلنا ان هي بتبروفايل السيرفس بتاع الفوسكوليبيد اللي هو الستين اللي بيحصل على اكتيبيشن الكواغلنت اكتيبيشن. فهي بتشير في بتاع فاكتور تيم فاكتور تيم. عن فاكتبود الفاكتور ايت والفاكتور اه uh, اكتيبيتد ناين والكالسيوم والفاكتور سين. وفي نفس الوقت لما يحصل اكتيشن للالث هيحول البروسترمبين في وجود فاكتور 5 والكالسيوم ووجود الاكتيفيتد كالسيوم وبلتليت فاكتور 3 فاكتور 5 جاي من البليتليت الكالسيوم من البليتليت والفاكتور 3 جاي من البليتليتس وهنا برضه نفس الحكايه الكالسيوم جاي من البليتليتس والبلتليت فاكتور 3 يبقى الزايفس اللي حصل عليه الرياكشن هو البليتليت اللي بالين هيبيتورز اوف هيموستاسيس احنا قلنا عندنا 3 سيستم اللي هو البرايمري والسيكندري والترشري البرايمري دي ان هنقولهم دلوقتي والسيكندري اللي هم المفروض ان هم بقى اسمهم هو اجوليشن ان هيبيتور لان السيكندري ده بتاع مين بتاع عمليه الكواجليشن الترشري اللي هم الان هيبيتورز بتاعه من شويه يبقى الان هيبيتورز من ايه من الثلاثه دول انها بتكون بتوع البرايمري والسكندري والترش طيب بتوع البرايمري هوموستاسيس دي حاجات موجوده جوه البлад بيزلز نفسها تخلي البлад بيزلز ده ما فيه ترومبوس يفضل الاندوثيليوم من موجود ده انت وما ولا ايه بقى اللي في النورمالي يعمل الحكايه دي في حاجه اسمها اللي هو البروستاسايكلين والنايتراكسيد او النايتريك اوكسايد دول بيطلعوا من الاندوسيلير سيلز يعني الاندوسيلير سيلز هي اللي بتطلعهم الاثنين دول بيحاولوا يمنتين البلات نورمال لا يحصل اكتيفيشن للفاكتورس ولا يحصل اكتيفيشن للبلت بس مش نعرف اكتر من الجمله دي الساكن نع الاشياء الجمل اللي احنا بنقول انكورلي اوكيرنج ان هيبيتور اوف بليتت الناس اللي عندهم باثولوجي في البلاك بيزل زي الاسكليروس ده بيبقى عندهم اصلا الاندوسينيام ده ما بقاش هيلسي في بعض الديزيزز بيبقى الاندوسينيام اصلا فيه مشكله غير الاسكليروس دون بيطلعوا بس من النورمال اندوثيليال سيلز ممكن تبقى النورمال اندوثيليال دي لما تطلع الاثنين دول هيمنتين عمليه الايه الفلو بيستيك بتاعه البلاكت لما الاندوثيليوم يبقى فيه باثولوجي ممكن يبقى هو الستيمولنت ماشي يعني احنا في فيسيولوجيك انهيبيتورز او ناتشرال اوكيري يعني اوريدي موجودين جوه جسمنا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده كل سيستم يبدا لازم يطلع له الانهيبيتورز بتاعه احيانا بقى احنا اكواير انهيبيتورز من بره الجسم مش الناتشرال او البدي عملهم نتيجه لاكسترنال ستيمولس زي مثلا المعينين اللي عندهم الزقبه الحمراء اللي هم سيستميك بيطلعوا انهيبيتورز فاكتور 8 فالإن هيبيتورز اللي عندهم دول تخلي تجيبهم باعراض زي زي الاطفال اللي عندهم انوفيل لان الان هيبيتور هيمنع الفانكشن بتاع الفاكتور يعني لما يبقى فيه ان هيبيتور للفاكتور يبقى فين الفاكتور ده مش موجود خلاص فهنا نادرا ان البليت بيطلع لها ان هيبيتور من نتيجه لكن ممكن يجي حاجه من الجسم تكسر البليت لكن من بتلهبت الفانكشن بتاعته خلاص احنا بقى استفدنا من الحكايه دي <تصفيق> في طريق <الـ تصفيق> من الناس اللي بيتيلهم فريكوانت <تصفيق> ثرومباي <سرون> بياخدوا حاجات تمنع البليتت اكتيفيشن وتمنع الاكتيفيشن بتاع عمليه الكاجليشن <تصفيق> اللي بيمنعوا عمليه البليتت <تصفيق> اكتيفيشن <أو> <أو تصفيق> ده بنقول عليهم <تصفيق> يعني بيوقفوا خالص الاكتيفيشن بتاع البليتت <تصفيق> والثانيين اللي هما ان هيت عليهم, <تصفيق> <منو> عليهم <تصفيق> <تصفيق> <زي الـ تصفيق> اللي هي اللي قلت انا باخد الفرشامه اللي هي بتاعه عشان ما احصلش جلطات دي كده ويبقى لها دفعه يعني نص جرام و1 جرام و2 جرام وحاجات زي كده فالانتكواجولانت دول نوتال موست كومن زمان كانوا هم دول بس اللي لكن ما كانش في حاجة انهيبيت البليت اكتيفيشن في السنوات الاخيره بقى بدا يبقى في حاجات انهيبيت البليت اكتيفيشن لما اكتشفوا الرول بتاع في عمليه لان هو لو احنا منعنا الانتيجن بتاع البليتلت اكن انت بتمنعي من الاول خلاص فبدات كل الناس دول بياخدوا مع الانتي كوجلانت يعني بياخدوا هيبارين ومعاها اذر درجز واحد دلوقتي تشو فاكتور باسوي ان هيبيتور ده برده يعتبر ان هيبيتور للسكندري هيموستاس فاكرين لما قلنا احنا عندنا الاكسترينس برسين فاللي بيمنع التشو فاكتور اللي هو الانيشييتور بتاع عمليه الكوجليشن بنسميه تشو فاكتور باسوي ان زي ما قلنا الكوجليشن ان هيبيتورز دول في فسيولوجيك او بنقول عليهم الناتشرال وفي الدراجز يبقى عندنا الكوجليشن ان هيبيتور نوعين فسيولوجيك اللي احنا بنقول عليه ناتشرال يعني اوريدي موجود جوه البودي خلاص او الدراجز الادويه اللي الناس بتاخدها عشان تمنع عمليه الكوجليشن الفسيولوجيك دول بنقسمهم سيرين بروتياز ان هيبيتور وهنقول معناها ايه وان هيبيتورز اوف those mechanisms احنا عارفين ان احنا عندنا في البودي لما بيبقى فيه حاجه توكسيك او هتبقى هارمفول للبودي مين اللي بيتخلص منها اللي هي نفس الفكره هنا ليفر ده بيقول ان هو يتخلص من فاديشن عشان ما شيء ايه الاكتيفيشن ده يفضل موجود لكن الاثنين التانيين تو اذر ميكانيزمز دول دول ذا موست في عملية الايه الانتي كوري. دول اللي نورمالي بريزن كان اوار بود. دي بنقول عليهم سرين بروتياز انهيبتور او اختصاراً منقول السيرينز. سرين بروتيازز فاكرنا ما قلنا ان معظم آآ سرين بروتيازز قلنا كلمة سرين بروتيازز انه هم سايت بتاعهم فيه الاول نقاسة سرين. فعشان كده قلنا عليهم سرين بروتيازز خلاص? فدول سرين بروتيازز انهيبتور يبقى ده اول واحد ده منلي الانهيبتور مصرف زفاجة. يعني كل الفاونديشن فاكتورز هتبقى ان هيبيتد دول خلاص الان هيبيتورز اوف كو فاكتور احنا قلنا عندنا مجموعه من, من زي فاكتور 8 وفاكتور 5 خلاص دول لو ان في حاجه بتعمل لهم هم ان هيبيشن لوحدهم غير بايه الاغذر ميكانيزمي بقى هم اللي هو بتاعهم اللي عن طريق الريفر او ان السرومبين اللي طالع ده يمسك في الفايبرين لما يمسك في الفايبرين والفايبرين يوقف بقية عملية الفوق اجريشن. اهم اتنين هما الاثنين نوعين. الفيسيولوجيك انزيكو اجلانت هول انتو مين, مين جروبس اللي هما السيربينز والبروتين سي سي سيسن. أهم واحد في السرومبين جمود حاج اسمها الـ Antisrombin من الاسم كده كالو زمان بيقولو عليه Antisrombin 3 ما علينا ليه ساموه Antisrombin 3 بس طوالوقتي مبقاش في حاج اسمها Antisrombin 3 واسمه Antisrombin Antisrombin من الاسم هو أجنس تمينه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سرومبين فطب لو في حاجة تمنع السرومبين من الأكشن بتاعته خلصت عملية الـ Prohibition كان السرومبين بيلفه يعني الـ Accupation بقيت الـ A الـ The most important natural anticoagulant is anti-thrombin, also called anti thrombin 3. Antithrombin is an alpha-2 globulin produced in the liver. The production of liver. Filming electrophoresis alpha-2 region. It inhibits many activated coagulation factors, factor 2, 9, 10, 11, with However, thrombin local activity factor 2, is its main target. يعني إيه؟ يعني الإنفرميشان بتاع فكتور دو is the main target for الانتسرومبين. Uh, الانتسرومبين binding to thrombin is enhanced by heparin which is produced or provided by the granulated muscle cells or a basophil and heparin-lite glycosine glycan -gly -gly on the endocelial cells. هنقون معناها إيه؟ إحنا قلنا من الاسم هو أنتسرومبين يتبعين بثمين في سرمبيل <تصفيق> لأوا إن الـ ده لو الـ بتاعه الـ في النورمال لا، فوجود الهيبرين بتوصل ألف هو بيزود الـ الـ يعني مور دن وان ساونزان تاين نورمال يبقى في الطبيعي بقى دوه جسمنا لو الهيبر ده مش موجود يبقى الفمشم بتاع الـ سرمبيل لازمة <تصفيق> ايه يعني واحد مش هيعمل حاجة مش هيجري عمل لعملية فلأوا إن هو الاور بودي في حاجات بتطلع الهيبرين فاكرين لما قلنا البيز فيها جرانيولز من الهورتين بتاعي جرانيولز الهيبرين فالديجريوليشن بتاع الماست سيل بيطلع الهيبرين الهيبرين ده يزود الاكتيفيتي بتاع الانفيز بروب برضه النسيال سيلز بتطلع هيبرين فيزود الرول بتاع الانفيز في الن... في الان فيترو بقى احنا العيان اللي بتجيله جلطات بنديله ليه الهبرين مش بيبدا من اول ما يدخل المستشفى ياخد الهبرين <D: c> <منظم> عشان الفانكشن دي وفي نفس الوقت ان هيبت انفورميشن اوف اذر او الاذر سترينجوليز ان هيبيتور يبقى سترينجوليز ان هيبيتور اول واحد واهمهم هو الانتي خلاص يليهم بقى دول. الالفة 2 ومكرو بروهلين. دول انهيبتوا السعومرين وفكتور عشرة. الهيبرين كو فكتور 2. وحاجة اسمها C1 إستريز. والالفة 2 أنتبليزمين والالفة 1 أنتبليزمين. والبلازمينوجين اكتباتور انهيبتور 1. خلاص؟ ويتشو فكتور بصوي انهيبتور. ده بي انهيبت 7. ويتشو فكتور وفكتور 10. الـ Co-Factor Inhibitors بقى اللي احنا بنكون عليها البروتين C سي System وهنا نقول ليه سموها البروتين C سي System دول بإنهيبت اكتف فايف وفاكتور ايت عبارة عن البروتين C وبروتين S احنا عندنا كنين من الـ Anticoagulant Natural من Our Body واحد اسمه بروتين C واحد اسمه بروتين S اس. بس مش كل واحد فيهم يشتغل لوحدهم هو الاول بيحصل اكتيفيشن للبروتين سي عن طريق حاجه اسمها ده الريسبتور بتاع البروتين سي بيجي يمسك في الانتيوسيليا في وجود ده لو الثرومبو مودولين موجود مش موجود بالظبط زي ما نقول الهيبارين مع الانتي ثرومبين يبقى الفانكشن بتاعه البروتين سي تبقى تكون متعادله فلازم الثرومبو مودولين موجود عشان يحصل اكتيفيشن للبروتين البروتين C ده بيأكتبات بعد كده ال-S فعشان كده قلنا عليه بروتين C و-S أو بروتين C-System System, system اللهم هاتلاته مع بعض بال-C وال مع الروم بو مو جولين دول الكو فاكتور اللي هو المنزل فاكتور 5 وفاكتور 8 خلاص؟ يبقى البروتين C و S دول ايه؟ لا وفيدكم ايه؟ انتكواجولات دول one of the natural انتكواجولات in our body لان ان شاء الله اللي يتم منكم بعد كده في حاجه او هتسمعوا حتى في الحياه العاديه يعني بعض الناس بيبقوا مولودين عندهم ديفيشينسي سي او البروتين اس فدول بيجيلهم جلطات كتير يعني كل بيجل شويه يديهم فومبايل لان دول وان اوف ذا ناتشورال الايه لو حصل فيهم مشكله بيبقى في فريكوينت ثرومبوس فورميشن خلاص يبقى دول الـ C والـ S مع صرومبوهودلين بنقول عليهم دولتين C-System ودولة one of the natural anti-coagulant أو natural inhibitors of يبقى كلمة inhibitors of coagulation أيضاً بقول natural anti-coagulant natural inhibitors أو physiologic inhibitors of ده نوع تاني inhibitors وسنقول عليهم إيه the drug in inhibition of coagulation فنقول عليهم anti-coagulant drugs بان التسوردرز اللي ممكن تحصل بالإنفستيززز. هناخد كل سيستم وهناخد الأبنورماليتي الممكن تحصل فيه. اول واحد قلنا انفيزيز. فالأبنورماليتي بتاعي الفيزيزز دي انفول بالضن الأبنورماليتيز اللي ممكن تحصل فيه. مثال لها دي الوارس كاربوت في العرب. الان؟ ناصر دي. طبعا مش هناخد الفاسكورا الديتوردرز زي اني ماخدناش البلاس بيزلز. لكن هناخد الفلايسلت وهناخد في اللي هو فاكتور ناين آآ فاكتور ايد وفاكتور ناين الليان ديموفيلية فرمسان من الكوابوليشن فاكتور ديفيشنسي دي مقارنة مباينة البليت الدسوردر والكوابوليشن عبر امريكياني لو شخص ده عن المشكلة في البليتليت تباين تلينيكال ازاي او ازاي من انا من قبل نعمل الانبستيجيشن اتوقع ان دي غريبا مشكلة في البليتليت مش مفكية في الكوابوليكا والعكس اول حاجة في السمكمز دي جي كومون جدا مع البليت للديس اوردرز لكنها مش موجوده مع الكواتليشن البيتي دي اللي عشان ارص الناموس والبراغي والقطع دي هي دي اللي بنعمل عليها البيتي مستعمره ارص الناموس او البراغي جواها في البيتي عملتلها بريشر كده يحصل لها فيدك تختفي لانها جاست ايه رسمه تاسيري نتيجه لكن بتاعه البليت للديس اوردرز دي سبك حتى لو عملتي عليها بريشر عمرها الـ bleeding size مع الـ bleeding لتنحصل ميوكوس ممبران bleeding زي الـ Staxes وزي الـ Dumb bleeding اللي فيها ميوكوس ممبران لكن هنا بيبقى دي بتشوف bleeding intra-addominal CNS يعني major bleeding الـ time of onset of هنا بتبقى immediate لكن هنا بتبقى delayed لأن دي بتعمين رأي مريد له استيزة. فعشان كميدة أولا ما يحصل التروما لو سيلاقي بليدين مش اليوجوان اللي المقروب يحصل بالرأي من بليدين سيفير بليدين ببرولونج ما بيقابش. هنا بيبقى ديلاقي ديلاقي قريدية عملت البلاثل بس عملية البلاثل بس عملية البلاثلية ما فاكملاش. فعشان كده بيبقى ال بليدين شوية يقف وبعد شوية ميلاقي فيه المتونة موجودة في الاريا أو في التيموتس وهيماتومة بيقوموا موجودين في الاتنين بس خطوا هنا عند الكونجليشن او نورماليتي تو بلاس دي. دايما الناس اللي عندهم مشكلة في الكونجليشن فاكتورز. نعم اجلهم او تيماتومة. الصيز بتاعها بيبقى عشر مرات قد لما يكون سببها بليت المسوطة. بقى الاول واحدة في الكونجليشن ساورد اللي هي الفاكتور ديشانسي. دي كانت كفاكتور زي ما قلتك اللي همنا نحن نتفضه بالاسم والرقم هما وفاكتور همانية وفاكتور تسعة وفاكتور دلتاشر علشان دول معروف القنطر العام هنا مكتوب هما سليم بروتياز ولا كو فاكتور فنعرف مين اللي بروتياز ومين اللي الاسهل ان احنا نقوم بكل سليم بروتياز معادة فاكتور 5 وفاكتور 8 دول هم الكو فاكتور ممكن يجي ام ايه هم الكو فاكتور اللي انت تختاريهم بعد فاكتور لا كلهم سربرتيها هم عدا الكو فاكتورز هم 5 و8 ده كل واحد هيفاكتور والهاف لايف بتاعته والكونسنترشن وقسمه هيمينشنال ولا دي ولاديه ماشي المهم الكومنت اللي عندي ان ايه هم الفيتامين ك ديبند فاكتورز زي ما قلنا المره اللي فاتت فاكتور واحد و5 و8 دول يعتبروا زي ال2 فاز يعني بيزيد الحاجات اللي فيها عشان كده بيزيدوا في البريجننسي والانفلاميشن والناس بتاخد اورال كونتروسيبشن عشان كده الستات اللي عندها استعداد انها تعمل جلطات ممنوع انها تاخد تاخد اي وسيله ثانيه لكن ما تاخدش الاورال كونتروسيبشن لان دول بيزودوا حاجات فممكن الكونجنيشن ديفكت هايزر ان هي تبقى كونجنيتال او اكوايت زي اي ديزيز اللي متعودنا عليها ال تايب اوف كونجنيشن ديفكت زي اي حاجه اتكلمنا عليها قبل او اكوايت هنا الكومون هو الايه الاقويه دي ابايت ان فيت فيشنسي هيقوم ياكت الفيتامين ك ديبندنت فاكتور او الناس اللي عندهم ليفر ديزيز او الناس اللي عندهم دي اي سي او الاكوايرز انيبيتورز مثلين يص حاجات بقى زي السيرم الناس اللي بياخدوا الليفارين والدي فيبرينيتك او ثرونبوليتيك او ماسك ترانسفيجن سيل كل بعض الحاجات محرمة. الناس اللي عندهم احنا قلنا معظم الكوجليشن فاكتورز بتصنع في الكبد صح حتى الكي ديبندنت عمليه الكاربوكسيليشن اللي بتحصل بتحصل في الليفر عشان كده الناس اللي عندهم ليفر ديزيز بس مش المايلد او الموديريت لما الليفر سيف فانكشن بتبقى مارك الدي اي سي احنا قلنا الدي او سي ده عباره عن ايه؟ يعني في وايد سبريدنج طيب لما يبقى في صرنبهس عماله تتعمل في كل البرادجز عشان الصرنبهس دي بتتعمل بضغط الايه محتاجه ايه عشان يتصرفنبهس فورميش؟ فايبرز انت فاهمت كويس ده الاند برودكت لكنها محتاجه كل الكواجوليشن بتاعتها فلما يبقى في ويد سترتش رومب فورميشن زي ايه كونسامشن للكومبليشن فاكتور يعني هتستهلك الكومبليشن فاكتور ويوم يبان وكان الليفل بتاع كم قليل فعشان كده بنقول دي من اسباب الديفريشن سي فيجي العيان ده بيبقى عنده عنده سترومبس وفي الوقت عنده الاتنين. هتيمهم وهم يحصلوا مع بعض غير في ديز او اكوارد ان هيبيتر الكومبينيشن قلنا اللي بيقى دي ديزيز اللي بيبقى فيها اكوارد الان هيبيتور مثال ليهم الاوت والميون ديزيز مينلي ستيم كروبس بيقوار الان فاكتور زي فاكتور 8 والفونولبر الحاجه الثانيه الناس اللي هم عندهم انفينو في الحاله دي يعني فتره جي او فتره صارت فتره لا مش فتره هو في نفس التوقيت بس الاول جه له وايد سبريد ثرومبوس فراح يتالق الليفل بتاع الكواجوليشن فاست فراح يجي له بليد ازاي العيان ده بيبقى غالبا ادمنت اللي هو يجي له دي اي سي ده بيبقى عنده ميجر بروبلم سيفير انفيكشن ماليجنانسي بوست ليبر احيانا بعد الولاده الامنيوتيك فلويد في بييت فيه يعني يتسبب في وجود الدي اوكسيدا المهم ان العيان مثلا يبقى مركب كانوله ببص تلاقي مكان المكان اللي عمال يحصل كوزنج للبلد تيجي تدي له انجكشن في اوذر سايت مكان اللي انت دخلتيها بيحصل بليد ان مش اليوتي فبنبدا نتوقع ان هو غالبا دخل في ايه دي اس لما نكمل بقى الانفستيجشنز مننا نعمل بليتليت ونعمل وهنعمل بي تي تي وهنعمل الاف دي بيز اللي احنا قلنا عليه او الدي دايمر دول هيسكتوا اذا كان فعلا عنده دي اس فبيبقى عنده الاثنين عنده السروم بس السروم بتعمل كونساشن بيقوم يبقى في صمبال وقلل الليفل في, ل... في الوقت نفس الوقت يبقى عنده فايبرينوليسيس كتير لان الصمبوس اللي اتعملت دي البودي بيحاول النضطه يتخلص منها وتقوم طالع فايبرين ديجريديشن برودكتس الحاجه حاجة اسمها يعني ايه لما عيان يحصل له سيفير بليننج واتي نقل دم لو احنا عندنا كميه كبيره من الدم بيبقى اللي بيحصل ال له ليفر بيحصل لها ديلوشن فبيبقى عنده زي سترونج سيتوبينيا فالعيان ده يجي له بلييدنج فتقولي لي ليه كواجوليشن ال فاكتور ال المفروض ان انا بانقين لو بلاد البلازما فيه كواجوليشن فاكتور فيه البليت بس هل احنا الكلام ده يحصل امتى بيعودوا في البلد بعد ما بناءهم للشخص وقت. كل واحد من كتر المكتر مثلاً بعد يوم بعد اثنان يختفي من البلد يعني. خلاص اللي كان موجود حصله دسترشن او فلس ما رايش موجود داني. نفس الحكاية البلادلت. البلادلت اللايف اسبع متعدسة من, من سبعة عشر تليان. بما معنى كده ان هي برضو البلادلت بتقالي. مش كل الناس لما باقي ناقل لهم الماسب ترانسي فيوجن بيبقى فيلاجول ان انا هاديهم فريش خصوصا من الماسب ده. الماسب ده يعني انا باعمل كل الفوليوم بتاع البلد بتاع الشخص ده في خلال اربعة وعشرين يعني مثلا احنا عندنا خمسة لتر انا قدته قدهم في خلال الاربعة وعشرين ساعة. قدهم ده كل اربا فيها قد ايه بلد؟ فيها حوالي نص لتر. يعني انت تزدتينه حوالي عشر ارب. طيب عشرة دول سهل جدا ان انا نحصل عليهم فريش. يعني بقى شوفي حساباتك شوفي الاي بي او والكومباتبيلتي تيستينج يعني انت تعرفي توفريه من الفريش فغالبًا ما بنقدرش نوفر كله فريش وغالبًا العيان اللي يبقى محتاج حاجه زي كده عايزه واحده ست بتقول لي وجالها سيفر بليدنج وانت عايزه تنقذي حياتها هوت فرست بلدم اللي انت تعمليه خلاص نفس الحكايه او واحد جاي في حادثه ونزف كتير جدا وبرده انت عايزه تلحقي وهو بدل ما هو يموت هتسيبيه مهمل من ولا تديله شوية اولد بلاد أول وبعد كده يكمل بقيه المشاكل دي كلها ممكن تتحل فالفكره اللي هو في الوقت اللي احنا بنبقى مضطرين نديل كميات الكبيره دي فبيحصل ان اللي هي اوريدي بتاعته انا حطيت له عليها بلاد ما فيهوش كوااجليشن فاكتور فحصل لها ديلوشن فيقوم الليفل بتاعه يبقى قليل فعشان كده ممكن يدخل في بليدي نفس الفكره في البليتلس. هو عنده البليتليس بتاعه هو بس وان حطيت له عليه 5 او 4 لتر بلاد وتشوفي بقى ال 190000 او ال 180000 حسب الطنكت بتاعه بعد ما كانوا داينين في الكميه بتاعته دي بس ده انت ريبليس لكل الكميه كميه من البلاد اللي ما فيهوش بليتليتس في هنا يجيله بليدنج ايذر بسبب البليتليت او الكوجليشن فاكتور الان هم كتير جدا خلاص لكن اللي احنا هناخده هو الهيموفيليا والبويموليبران لان دول المواصد كومان بقيت الفاكتور ديفيشنسي احيانا بتبقى ليس كومان وفي نفس الوقت المواصد تبقى ديفيشنس وما تعملش كليني كالمنافستيش ايه هي الهيموفيليا؟ قولوا Inherited bleeding disorder, feed either factor 8 or factor 9. Factor 8 will have hymphylia A and 9 will B. الجين بتاع الفاكتور ايد ده موجود على الكرموزوم اكس عشان كده بتاعه ديه علاقة بالسيكس. ثموفيليا is due to missense والنونسنس والفريمشفت ميوتاشن او ديليشن والقصة اللي انتم ايه مش دي. فاحنا مش هنقول مين هم النونسنس والفريمشفت والكلام ده. احنا نعرف بس ان سببها في الجين بتاع الميليا ولقوا بعض الانواع بيبقى فيها ممتشن ممتشن. لكن الموست كومون هو الميوتيشن شايفين ان شاء الله السنه الجايه في المولكيولر تاخدوا يعني ايه نونسنس والفريم شيفت والمس بس فكره بسيطه فاكرين واحنا بنعمل في عمليه الترانسليشن مش بيجي ال ال ام ار ان اي الريبوزوما يقرا الشفره الموجوده عليه ويصنع بروتين مناسب اكوردنج دي لحد ما يوصل لحد ما ستوب كودون يعني ياخذ بيت اهي الجزئيه دي طيب الميس ده يعني هو قرا حته مش القرايه المظبوطه قرى ان هو يكمل وهو المفروض يقف او قرى ان هو المفروض يقف وهو المفروض يكمل فاايزر دي او دي ايزر هيطلع البروتين اللي موجود الشورت تشين فمالهاش لازمه او غيري لونج تشين فمش هتعمل او غيرته جابت انذر بروتين بقى انذر او اللي هو الفريم شيفت يعني المفروض ان في المكان ده هنيبقى <تصفيق> على الامر <تصفيق> ان ايه حصل فطلع في المكان ده التي. <تصفيق> فبالتالي اوه <تصفيق> المؤسد اللي هييجي هيحصل ايه؟ خصنا دي الكدون دي بتبقى تريبلت مثلا دي سي تي. طيب في مكان ال التي بقى موجود مثلا الايه. هو لما الجه يقرأ خد واحدة من التريبلت اللي قابليها وحطوم على الاتنين من التريبلت التامية. فكده اكلنا شافتنا الفريم. راح مغير كل الامينو اسيد اللي طلع فاهمين الحته دي يعني مثلا هنا ايه تي سي بعدها سي جي تي فخد من هنا التي وخد من هنا بس ده. بقى هنا في امينو اسيد مختلف بقى له من ده خدها مع التربلت اللي وراه بدل احنا بنقول عليها الفريم كله شيفتد فده بيطلع دي ريسيف ده في اي ميوتيشن سببت الفريم شيفت ده لان هيطلع البروتين اللي طالع توتالي ديفرنت عن الأوريشنال بولتين. طبعاً تليش عنا عارفينه ولا بيرش عارفينه منذها في البقينة. ده بيقصد في إنترين ٢٢، ما يمنينش بكلزي لتحته بس نعرف انه هو ممكن يبقى وان افتاق النورمالي. المنز، أكسنس أو في الساكن سيكس كروموكم، فيبر مترافرموزومة الالايمنت، This Distal inversion being a more common feeling. Nafs l-intro a carrier ghalibha, m-hai yabtob al-fimail, m-hai yabtob al-disease l-wladha, l-wlad ya'i. Have 50% chance of transmitting in a whole effect uh, mutation in age pregnancy. Sons who inherit the mutation will be affected. Daughter who inherit the mutation are carrier affected males transmit the mutation to all their daughters and none of their sons يعني ايه هو الاكس كروموزوم هو اللي عليه الابنورمال لو هو فيميل هيبقى عندها دبل اكس فلو فيو الثاني نورمال فهيبقى ما الميل هيبقى عنده اكس انت الفيميل يبقى انفكت لو هو ابوها هيموفيليا وامها كارو خلاص ايه سيفيريتي الليفل از كونسيستنت بين فاميلي ممبرز يعني ايه احنا دلوقتي هناخد التايبس في الكلينيكال على الليفل احنا بقى فيه شخص ساسبكت للمهنومفيلية. بناخده نعمل خدتوا في اللاب ولا اسا? ان شاء الله ما تاخدوه هو بالظبط بيبقى زي ده. بس احنا بنحط حاجات في ان هو بحيث ان كل حاجة اللي كو اجليفن سبقى موجودة. ومن ضمنهم الايه? الفاكتور ايد ده. ونبدأ نقيسي الاكتبات بتاعته. يعني اشوف هل هو موجود ولا لأ. طب لو هو موجود. هل هو الاكتبات بتاعته عشرة في المية? المية? حسب الايه الحقيقة ما اعمله بالطريقة الايه بتاع البروس روم بنوارسم له كيف واعمل وكل دلوشن اشوف الاكتبات كام لحد باوصل الطفل ده عنده الايجابة واحد في المية في المية خمسة في المية حسب كل واحدية. دلوقتي اصلا بقى يعتم اه عمل على الاوتوميتر. ما بقى لاش الكيرب واردي على الجهاز. وانت بتدخلي السامبل والجهاز يعمل ويعمل كل الحاجات اللي احنا كنا بنعملها برا دي وهو كنترول انت في له كل المنغيار الكات. فيبدا هو يعمل كل حاجه ويطلع لك سيل فاكتور 5% 10% 20% اللي عايزه اقوله ايه ان الكلينيكال هتعتمد على الليفلز يبقى انا كده لازم في كل عيان اقيس الكواجوليشن فاكتور اللي هو فاكتور مش كبروتين بقيسه كبروتين عشان احيانا لما يبقى ديفيشنت اعرف هو ولا لا احيانا يبقى هو البروتين موجود بس مان فانكشننج ففي ما بين الاثنين في اسباب تخليه ديكريز اللي هو ديفليشن وفي اسداب بيبقى هو موجود بس ما بيقومش بالفانكشن بتاعته زي يبقى هو الفاكتور موجود ولكن في حاجه بتنهيبيت الفانكشن بتاعته فاما اجي مش بقيس بس, بس ولا بقيس البروتين كبروتين بعمل الاثنين الكلينيكال كلها بليدنج يبدا البليدنج ده يظهر امتى بما انه هو اصلا بيبقى حاجه هيبدا يشرحه وقت ما الطفل يحصل له تروما. الميل اول تروما بتحصل لهم بتبقى ايه خط سيركمسيجن سيركمسيجن؟ بينتركمسيجن؟ ايوه ايوه اول حاجه يعملها سيركمسيجن للطهار فممكن لو هو مش معمول عشان كده بتلاقوا قبل ما يعمل السيركمسيجن الدكتور بيبعت يعمل بي بيتي ويعمل بي تي ده نورمال يعني ومفروض يعمل <تصفيق> لأنه حيناً البليدين ممكن السبير، ممكن يفقد حياته بسبب البليدين فلازم يعمل الحاجات دي. ده نصميهم سكرينج للكوابليشن، اللي هو البي تي والبي تي والبليدين والبليدين والبليدين. لو لا حاجة في دول فيهم مشكلة، يبدأ يشوف المشكلة في قبل ما يبدأ يعمل عملية السيرفة مسيرفة. لكننا قبل كده أصلاً.. إيه؟ بيعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ بيعمل إتحالية دي والله مش كل الناس يعني انا كنت في المستشفى كان بعض الناس تبعت وبعض الناس ما يعني بعضهم لا في ناس بتدفع انا بعمل له لان هو اصلا المشكله عليه لو حصل بريدنج ده ده مشكله على الدكتور اللي عمل السيرفنج من دون وبعدين هو لو حصل بريدنج مين يبقى سبي مش هيبقى لاحق يعمل انفستيجشنز ولا يوقف الكلينك يبقى الاول بقى من الاول ان انا قبل ما اعمل السيرفنج اعمل ايه يعني بس صغير التحليل الحاجات دي هي موفيليه ايه قبل ما اسوي للبابلي هذا اسوي له تحليل هيموفيليا بنعمل بس. البي تي والبي تي, تي وبنعمل البليتت كاونت اللي هم التو ارم بتاع <تصفيق> على البليتلت وتطمن على الكوجلشن فا ممكن نبدا بيبقى ماسل وجوينت هنا ده في واحد ديبليفيت وكوجلشن عشان كده بيبقى هيماتوماز انترنال بلييدنج ما بيبقاش حاجه وفي الاخر هو بيعتمد على الليفل بتاع الفاكتور اكتيفيتي لو كان الفاكتور اكتيفيتي عاليه بيقل البلييدنج كل ما قلت الفاكتور اكتيفيتي بتزيد البلييدنج لحد ما في الاخر كل شويه بيجي له ريكيرنت بينفول هيمارس روزز اند ماسنج توماس برونج بلييدنج افتر دنتال اكستراكشن بس طبعا نادرا ما هيستنى لحد ما يبدا يطلع له اسنان وكمان رايح يشيل الاسنان يبقى الشور المهم اديجنوز دي فيما قبلها العيال بتاع الهيموفيليا ده المفروض يبقى معاه كارت مكتوب فيه ان هو هيموفيليا وايش تايب هيموفيليا وكل الداتا بتاعته لما بيروح لاي كلينك غير الاناتولوجي المفروض ان هو الكارت بتاعه ده يوريه للفيزيشن اللي هيشوفه علشان احيانا بعض البروسيجر بتحتاج ان هو ياخد قبل ما يعمل اسبونتيوس سيمتوري ان جي اي يعني ايه لما بيحصل كل شويه بيبليد جوه الجوينت البراد اللي بيطلع ده بيعمل ستيموليشن للفايبروبلاست الفايبروبلاست تيجي تعمل فايبروس تيشن فبيعمل يعني يبقى معاق مش قادر يعني يمشي ولا يتحرك وفي ديفورميتي يعني لما نبص على شكل الجوينت يبقى انورمال فتبان وكانه بنقول عليه سودو طبعا ممكن هم يبقوا عرضه للا من التريتمنت لان هو بيحتاج زمان كانوا بيدولوا حاجة اسمها فاكتور ايد كونسانتريت من البلات بانكل. فاكتور ايد كونسانتريت ده ازاي? آآ انها بجيب كزا دونر وهفصل لهم بلات لوحده وبلازمة لوحدها. واخد البلازما دي وافصل منها الكوجوليشن فاكتورز وبعدين افصل فاكتور 8 من الكوجوليشن فاكتور والدهون طب عشان انا ادي كميه من من فاكتور 8 محتاجه كام هتحتاجي كميه دونرز كتيره جدا فطبعا دي بتزود الفرصه للترانسفيجن بتاع الايه قبل ما كنا نعمل اللي هو دلوقتي بلاد بانكين كل لازم يتعمل في اماكن بتعمل البروسيلا بتعمل السيتوميجال وكل الحاجات اللي هي ممكن تنتقل عن طريق البلوت. خلاص فدي دلوقتي قلت شويه لكن زمان فعلا يعني انا شفت حاجتين هيموفيليا بعد شوية واكس سي في وان في منهم مكملوا سيروزس ار الار لايف يعني البيجري اوف سيفيرتي الهيموفيليا هتعتمد زي ما قلنا على فاكتور اكتيفيتي النورمال اكتيفيتي من 50 ل 150% في المايد بيبقى الاكتيفيتي من 50 ل 20% والمودريت من واحد ل 5 واقل من واحد بيقول عليها سيبي المايل دي هيحصل يعني بس هينزف لما يتخبط او يحصل له انجر طول ما مفيش انجري فمفيش اللي هي المودريت هيبقى مايل اوكيشنال سبونتينس بليدنج المايل ده يعني هيجيله بعد التروما لكن احيانا يبقى عنده في سير لا ده هو هاد له فريكوينت كونتينوس بليدينج ودول بقى بيجيلهم مشاكل كتيره لان دول لو ما مشوش على سكجول معين ان هم ياخدوا الفاكتور اي ده كل فتره هي... هيبقى عندهم بليدنج ام يعني انت مش شايفه ان في بليدنج ولا لا لكن بيجيلك بعدها بالمانيفيستيشن بتاعه البلينج الدياجنوستس بيسد اون انيوشوال بليدنج سيمبتوم age of first bleeding بالو سيفيريتي اوف ذا ديزيز طبعا الفاميلي ال ايج اوف فيرست بريزنتيشن زي ما قلنا ان هو مع اول وقت بيتعرض فيه الطفل للتروما فبيبقى لو هو عنده مايل ديفيشنز وعدى بعد شويه عن ال 6 او 9 شهور بيبدا يحبي وبيبدا يمسك في الحاجات وبيفتح ويقفل ويوقف ويقع تبدا تظهر عشان كده دايما تبان في الحتت اللي هي عرضه للتروما هنا بيبقى كل ما يقع يجي يعني كده فعشان جدا الاماكن دي بتظهر في اوف لاين بعد كده دايما بيبقى في اذر ممبر فهو مسلا ده كده الموهيموفيليا. ده ممكن اصلا انترا اكراين انتشخص هو هيموفيليا ولا لا? خلاص? <coughs> <كملك> الفيزيكال <كلم> <تكلم> ان احنا بنشوف عنامات زي كده. <كلم> <جم> <عن> يعني هنا مسلا ده شوفوا يشوفوا ما بين ده وما بين ده. ده مطس كده لان الجواه ده ايه? البلد. <تصفيق> بعدين اكسر الكريبلنج ده في سيبير فاونديشن شايفين الديفورميتيف الليج بالظبط اكلنا عنده مشكله في البون وهو اصلا مشكلته كانت في المفصل اللاب فايندنج مهمه جدا جدا جدا جدا فدي بتاعتنا بقى اول حاجه الاكتيفيتد بي تي تي هيبقى برولونج لان وفاكتور ايه ده موجود مع مين. اكتشف ان في فاكتور 10 لاكت فاكتور 10 بوجود فاكتور 5 خلاص فده نلاقي ان هو برولوج لو عملنا البي تي هلاقي ان البي تي عندهم ممكن يبقى نورمال تلاقي ان بتاع الاكسترنسك 7 والتشو فاكتور ودون ما نفهمش المشكله لو هو هيموفيليا اي هلاقي عنده فاكتور 8 هو اللي افكتد لو هي 9 هلاقي ان هو اللي هي في الهيموفيليا هيبقى فاكتور 9 هو اللي البليدنج تايم والبي تي هيبقوا ده عشان الاكسترينسك باث هيبقى نورمال والفانوم اسمها هتبقى نورمال ليه الاثنين الاكراميين احنا قلنا ان البونو البرامد ده لمرات الفاكس قلنا هو اللي بيشيل فاكتور تمانية هو الكاريير بدأ فاكتور ايه من غير فاكتور ايه تيحصله ديستراكشن فهو الستبيلايزين فاكتور بتاعه خلاص؟ طيب لو العيان ده عنده مشكلة في البونو البرامد مش ممكن انتباهنا وكأنه مشكلة في موفيليا ايه؟ لانه مرتبطه ايه؟ لو الكاريير مش موجود يبقى فاكتور تمانية ده, ده مش يبقى تيمة فكأنه ايه؟ دفشل في قرق فعشان كده بعمل لهم بون و ليبراند اتاكد ان مش في البون و ليبراند لان انا لما اجي اعمل سبلمنتيشن هعمل سبلمنتيشن بايه هعالج البون و ولا هعالج فاكتور ايه فاكتور الريست 60 اند يوزد بليتلت دي 1 و ذا اللي بتقيس الفانكشن بتاع البون و ممكن البوليبراند ده زيه زي اي بروتين يبقى موجود في نورمال اماونت لكنه نون فانكشنال فزي ما عملت الكلوتينج اكتيفيتي فاكتور 8 هي دي الاكتيفيتي بتاعه البوليبراند بعمل حاجه اسمها ريسو 60 انكلوز البليتت ده انتي بايو لا ان هو بيساعد البليتت اد عن طريق البوليبراند يعني لو البوليبراند مش موجود مش هيقدر الريسو 60 ده يعمل بليتت اجريجيشن لازم يكون البراند عشان تحسن عمليه البليت ادفيجن كده خلاص فانا بجيب بتاع, بتاع الشخص اللي انا عايز اعمل له الفانكشن دي واقيس البليت على الست كاونتر كده. بعد كده بضيف الريستو 60 الريستو 60 دي بتبقى فايل كده باخد منها على السامبل بتاعه الاي سي بي سي وبعد المفروض البليتلت لما تبقى اجريجيتد لما اجي اقيسها بقى للكاونتر الاجريجيشن ده هيحطها في شانل ثانيه فهلاقي البليتلت دايما تكون بقى فيها سترونج سايتوكين وجود سترونج سايتوكين ده انديكيت ان البليتلت حصل اجريجيشن لان اول ستيب في عمليه الاجريجيشن ان البليتلت اتغير وبعد كده يحصل الاجريجيشن دي فانكشن بيعملها بس فدي بقيس منها الفانكشن بتاع البون ويفا عشان اكلوود ان هو البون ويفا براندد بإدارة سيئر ثانية، ليش كنت نفتح بالapp و البون�و البران يعمل؟ <ممم> إذن يعني اللذي متفكون بالنقابلة ايو، ليش يكون مشى ؟ لأنه هو مشكلتي مشى أن 윤ول 물 l-blind 80 إحنا بيقس بس البون ولبران لأن هو ده اللي بيشيت فكتور ثمانية فلوي اللي بيشيت في مشكلة، زين ما فيين الفكتور الثمانية هو اللي في مشكلة <مم> <مم> فكتور إيه؟ م <مم> فكتور تمكننا <بارك> أي مشكلة، يعني <مم> يعني إحنا الإسمى فكتور تمانية ولقينا في مشكلة. أنا عايزة تأكد ان المشكلة دي مشكلة فاكتور إيه؟ بسببها إن الكارير والاستابيليزر بتاعه absent أو non-functional. فلازم اين؟ لازم مشكلة بصحي مشكلة. نلبس هيمشي مشقيش. ما حيجي اصبعي. انا كدب اسمك الورع مرحب. اوكي فضاي. البلو البراند ده نقيسه كبروتين. هو موجود ولا لأ? يبقى كده يطير بتاع فاكتور تمانية موجود. خلاص? ممكن يبقى موجود بس ما بيشيلش فاكتور تمانية لان فيه حتة بيمسكه فيها مع بعض. ممكن تبقى المشكلة في البوزئية اللي فيها دي. فيبقى موجود بروتين ولكن ما بيشيلش فاكتور تمانية يبقى اكله برضه مش موجود. فعشان كده انا اعمل الحموفير شور شور هيبقى فيه كسة دي. لان طبعا انتوا هتنتبهوا اللي هو الاي سبور مش هيبقى فيه موستيز فطبعا هيبقى الموستيز في الفاينل كتير فغالبًا معظم الاسيت هتبقى الكوجليشن فاتو سواء النفيليوم او البون ليبراند او بعد كده ان شاء الله لما ناخد البريفيتس اوردر ولو خدنا الدي اي سي هيبقى في كيس على الدي اي سي ماشي فالكيس بقى بيبقى فيها ايه? هجد لك حالة وانو بدأ ينزف امتى? وايه اعراض اللي عنده? عملنا سي مسلا ده. وعملنا ده. وطلع فيهم حاجات سيقول ان هو هموفيليا. فالمحظون انت عدى صار ايه ايه? او تبكيب ايه الدزيز. واثر ديجنوستيك تيست. واثر دفرانشل ديجنوست. دفرانشل ديجنوست. ايه. خلاص? و هل البريدجت نورمال ولا مش نورمال البريدنج تايم ان نورمال يعني اكسبلينيشن يعني, يعني, ليه يعني دي او ليه البريدنج تايم يطلع نورمال يعني ستيب اوف هيماتوبيس البرايمري والسيكند خلاص يا جماعه بيبقى في لو مال إلى الكارية في مال يعني بيتجويز النافتتد مال هيصلع كل واحد من هون. يعني نسبة الأوجاج النافتتد ونسبة الكارية في المال وفي المال. احياناً ما في الـ MS-TV. مثلا الكارية في مال ونورمال مال اولي مثلا نسبة الكاريا كانت. لو قلت نسبة الكاريا في الفي سبرينج و لو سمعتمه. ببقى انا اقصد نسبة الكارية في الاتنين المال والكارية. خلاص؟ لما اقول نسبة في الميل او في الميل بس. يبقى في مقصود بيها في الميل او في ميل. فهيقوم اسميلهم يعني سيه مسلا هنا في اه صند. دول المية في المية بتاعي. ماشي? يبقى در واحد في اللي هو تقريبا كان خمسين من الصند. صعب? يبقى تفهموا بس القتة دي عشان بتفرق في الاختيارة. يبقى انت رأسوا ده اقول ايه? ده يعني هنا اللي قد ايه? لو قلت من الوفيس برينج هيبقى ورق لخمسة وعشرين صح؟ لو قلت من الصنز هتبقى كان خمسين في المائة. امنا؟ ايوما دي لسبيد خمسين في المائة من الانجاج والماريك؟ خمسين من يعني ده الكارير. مية ده نورمال مية كده يعني. بمكريم؟ واحد في المية اللي هو البيتاع الفكتور ملكمش دعو بالأرقام اللي تحت دي خلاص لكن اعرفوا بس ان هنا اللي هو الافكتد ده اللي هو الو احمر والتانيين ده النورمال ودي الكارير فنسبة الكارير هتبقى كام في الفنين 50% لكن في كل الافس برين هتبقى كام 5% نسبة الافكتد في الافس برين 25% مين. نسبة الافكتد في الميل هتبقى 50% مين. ودي لو هو ساكن دي يعني ازر ميل تجاوز نفس الكميل ايه اللي هيحصل في الاولاد الكمال؟ طيب هل المشكلة دلوقتي ان احنا فيه ولا ان احنا نقضي على وجود المواتلين؟ المفترض ان احنا ما خليش اليموفيلية دي مفترض. انها تبقاش موجودة يبقى انا ما خليش الكاريير في ميل تتجوز لمفيلة ميل. علشان اللي بتاعه بيبقاش فيهم أفكتو. او الكاريير في ميل اعرف ان هي كاريير من الاول ودي لازم هتطلع حد من ولادها الولاد عنده طب ازا يعمل الكاريير بتكشر بقى? كل الديتيل دي مش عايزة فيها حالة. فلس? عايز اعرف بس. الكارير ديتكتد بالدي ان ايه ستدي يعني انا هاخد الدي ان ايه من المريضين واعمل له ستدي عن طريق البي سي آر عن طريق دفرنت ميثودز اللي مكتوبه قدامكم دي المهم ان انا هعمل ستدي للجين ان ايه نفسه هو ده اللي هي كارير ولا لا لان هو بيعمل فيه ايه بجيب الجين بتاع التوفليا ده واعمل له سيكوينسنج السيكوينسنج دي يعني اشوف الايه النيوكليوتيد سيكونس بتاعته نورمال ولا اضنوم فيه ميوتيشن يبقى اعرف بيه حاجة اسمها Antinatal Diagnosis يعني قبل البلادة ممكن البيبي اللي موجود ده اعرف هو هموفيليا ولا لا. هي دي بتفرق في الوستر مكان فرز لان هما عندهم ممكن يعملوا termination in pregnancy وهما مش عايزين البيبي. احنا عندنا مش بنعمل كده. خصوصا الهموفيليا دي مش من حاجات اللي اتعمل عليها termination in عارف ان احنا ممكن نشخصه انترايتراين ان انا بعمل من الامبليكال كورد بتاع البيبي بس اندر عشان اشوف الامبليكال كورد تدخل ابره طويله كده تسحب النض واعمل الكاجوليشن فاكتور اس اي وبقيه الحاجات اللي هي ديجنوستيك التريتمنت هي مش عليه ليه بس انا قلتها اولا هتقي في يعني او في الحياه العامه هتسمعوا عن حاجات كتير بدي اعرفكم ان العيانين دول مني زي ما قلنا زمان كانوا بياخدوا فاكتور اي كونسنتريت بقى فيه ريبليسمنت في وقت منحون حصل بليدنج او العيان ده هيدخل عمليات لاي سبب ثاني وكده الاوبريشن دي تعتبر نوع من التروما فلازم ياخد قبلها اه الحاجه الثانيه اللي هي الجين ثيرابي اندر كلينيكال ترايل يعني ايه جين ثيرابي يعني نظام ايه مش دي هي اللي فيها المشكله شيلها وحط جين كويس فنيجي على الجين اللي هو بتاع فاكتور ايه واشيله واحط جين يكون نورمال ما فيهوش الايه الميوتيشن كل الايه المشكله ولكن الموضوع مش بسيط زي ما احنا فاهمين كده لان هي على ايه ما انا جبت الجين منين وهل الجين ده في ممكن انا مع الترانسفير اوف الجين نقلت ازر مزيزه ولا لا ممكن لما انا حطيته في مكانه هل هو مكانه مظبوط ولا انا حطيته لزق في جين ثاني جنبه بدل ما كان بيطلع لي بس الموفينيا بقى قلته جين يعني حاجات زايده فدي حاجات كلها اندر ترايف الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل زي ما قلنا في ال سي اتش اي هو ديفلوب ان هيبيتورز يعني ايه الفكتور 8 بتاعنا اللي جوه جسمي وجوه جسمكم ده بتاعني انا بتاعكم انتوا لكن انا لما اعمل له كل شويه بلاقيله فاكتور 8 من اذر سبجكت او كده فممكن ديفولف مع الوقت الطويل ده هيبدا يتعامل معاه على ان هو فورين ويطلع له فانا حتى لما الاقي الفاكتور 8 بعد كده هيتصص خلاص. فعشان كده العينين بتقوم بليموكفيلية. من ضمن الحاجات اللي بتكاس في اللاب بعد ما يأخذ الترامس الفيوجن ان انا بقيس الانهيبوتور موجودة ولا لا اه. وكمية ايه لاني بناءا عليها ستتحسب الزوز اللي هزيها بعد ايه. لن <تصفيق> نجي نعاجه انه ديه جيد. هدا الجيد يعني نفس اسم المسان. خلو لا يسميه. ممكن في حاج ان انا بجيبه من انواع من البكتيريا او البلازميدات والحاجات اللي زي كده واحمله على فيكتور وبعدين ادخل الفيكتور ده جوه الخليه فيقوم هو لما يدخل جوه الخليه هيدخل بقى في الدي ان اي بتاع السيلز ويبقى نورمال عشان كده بقول هو ممكن يبقى ترانسفير مع اذر الجديد عشان كده ستيل ان ان هي ترايل إن حتى لما نلاقي ننقل إن الجين ان هو نيدد بس ما محتاجش ان دي ان انا بنيد وسيط نقول فيكتور في النوا دي اللي بتخلي الترانسفير صعب اوي ان احنا دلوقتي نعمل ترانسبلانتيشن يعني ناخد من شخص طبيعي ونزرعها لكن كل الحاجات دي ستيل أه دي مهمة اهم حاجه الانتيجوتورز البي او سي والايتش اي في دلوقتي قلق خالص زي ما قلت لكم لان بقى فيه سكريننج قبل ما بنعمل البлад من بنشوف ان الشخص اللي هو الدونر ده عنده بي ولا سي ولا اتش اي في ايفن حتى الوقت بقى نعمل اللي هو النيوكليك اسيد ستدي على الدي ان اي مش بس ان انا بعمل التشيك اوف لا ده انا بدور على الاتش سي في بدور على فيروس عشان ممكن الشخص اللي انا خدت منه يديني نيجاتيف انتي بودز لان هو لسه مثلا انفكت فهو لسه في الانفيكشن كان عمره ما يبقى عنده في الوقت ده فلازم ادور على نيوك اسيد علشان هي اللي تقول لي نيجاتيف لكن نلاقوا في دراسات كتير يعني ان حتى بالرغم من بعد ما احنا عملنا كنترول وانه نعمل السكريننج للبي والسي في ناس بيجيلها فلاقوا ان الناس اللي جيلها الانفكشن دي لان هي اخدت البلد وكان وقتها الدونر في الانكيووشن بيرل. فهو الفيروس موجود في البلد بتاعه. بس ليس ما فيش اي مليفستيشن. ما فيش حاجة بالله في تثبت وجوده غير ان انا ادور عليه بالبسي اوه. نعم؟ دي احنا واحدة. ايه؟